in قَالَ اذْهَبْ فَلَقِ <تصفيق> الْيَوْمَ مَنِ He is که on سلبي يا عم الفا the no. الَّذِين اینما نص الفيوم للإنتاج الفني والديني.